بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا مذرين فيها يسرق كل أمر حكيم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 لا إله إلا هو يحيي ويحيي ربكم ورب آباءكم الأولين بلهم في شك العون فارتقِ يوم تأتي السماء بدخان مبين يبشع الناس هذا عذاب أليم رَبَّنَكْ شِفْعَ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ أَنَّ لَهُمُ الذِّكْرَ وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا عَلِمَ مَجْنُونٌ إِنَّكَ كَاشِفُ الْعَذَابِ قَلِيلًا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءكم رسول كريم أن أدوا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 سِيمَ وَاسْتَبْرَقٍ مُّتَقَابِرِينَ كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكهَةٍ آمِنِينَ لَّا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بنسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون